أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكر تحل من يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض. فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتىك حديث موسى إذ يا ميري ترى ان الساعه اتيه فيها كل نفس بما تسعى فلا يصدك عنها من لا يؤمن بنا واتبع هواه مرتدا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكل على أغش بها على خنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا نوسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأمنا واضطم يدك إلى جنائك لغير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى في العون إنه طرى قال رب اجرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو أشركه في أملي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد فوتيت سؤلك يا موسى بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة مني ولي تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر فرجعناك إذا كي تقرر عينها ولا تحسن وقتلت نفسا فنجيناك من الغب وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغب وفتناك فتونا فلم اختسرين فيه أهل من ينزوا مجدت على قدر واصطرعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنياهي ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً مهيلاً معنه يتذكر أو يخشى قال فأول سيدنا على سَمَاءَ إِلَّا آَنَا فَأَخْرَجْنَاكُم فَأَخْرَجْنَا لَكُمْ فأخرجنا أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا مِنهُنَّ وَأَنعِمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مِنَ ولقد أريناه آياتنا كلما فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا نحن تولى في العون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا قالوا إن هذا لنساحران يريدان, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبان طريقتكم المثلات فأجمعوا كيدكم ثم أتم صفا وقد أفلح اليوم الآخر في نفسه خيفة موسى قل ما لا تخف إنك أنت الأعلى وأد ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يطلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أينيكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم, ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد جبت على لا امر وابقى قال ا منتم لو قبل ان انابن لكم انه لك الذي علمكم السحر بل اقطع ان من خلال قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاضبا الله خير وأبقى إنا آمنا بربنا لنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السير والله خير وأبقى إنه من يكت ربه مجرما فإن له ذالكن نجهنم ما لا يغوت فيها وما يحيا ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك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 وقد آجئناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طور الأيمان ووعدناكم جانب طور الأيمان ونسلنا عليكم البن والسنوا يا ابني إسرائيل قد آجئناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طور الأيمان ووعدناكم عَنْ جَانِبِ الطَّوْرِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ النَّنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُضِرُّوا فِيهِ وَإِنْ تُضِرُّوا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العزو أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حبنا وزارا من زينة القوم فقذرناها فكذلك ألقى السابري فأخرج لهم جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون قَالُوا هُوَ بُرْهَانٌ وَلَا نَفْعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ أَخْدُنْ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَنٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَنٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَמْرِي قَالُوا لَن نَبْرَحَ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 تَمُونَ فَرطت بين بني اسوئي لو لم ترقب قولي قال فما خطرك يا سامري قال بسطت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من مثل الرسول فقبضت قبضة من أزر الرسول فندبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فلهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لا تخلف ونظر إلى إليك الذي ضلت عليه عاكبا لنحرقنه ثم لننصفنه في الأم نسفا إنما عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وثرا قال دين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور لتخافتون بينهم إن لمثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنخلهم طريقة إن لمثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها صوفا لا ترى فيها عوجا ولا ابتا يا ابي يتبعون الداعين لا عوجا ولا جلل وخشعه من اصوات للرحمن وخشعه من اصوات للرحمن وخشعه اصوات للرب مالكنا ت الشَّبَعُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَن أَرِنَا لَهُ الرَّحْمَنُ وَاضِحًا لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا ومن يعمل من الصالحات وهو من منه فلا يخاف ظلما ولا أغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصلفنا فيه من الوعي لعلهم يتقون لعل فتعالى الله ملك حق ولا تعجل القرآن من, من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني عيما ولقد عملنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا لله فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجانة فتشطى إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وَوَسْوَسَ لَيْنِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أُهْدِئُ لَكَ عَن شَجَرَةِ الْخُلْدِ ما يَا آدَمُ هَلْ أُهْدِئُ لَكَ عَن شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَأُلْكُ لَا يَدْنَا وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه ودى قال اهبطا منها جميعا بعدكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدا قَيِّمٌ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةٌ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 فلم يهدنهم كما أهدكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لا لأؤمنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكاذا لساما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأقرا فهننا لنعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما بتأنا بك أسراجا منهم ولا تمدن عينيك إلى الحياة زهرة الحياة الدنيا لنكتنهم فيه ورزق ربك خير وأبطى وأمر أهلك بالصلاة واصطدر عليها لا نسألك رزقا نهل نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا لآيته من ربه بَيِّنَتْ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَمْلَكْنَا أُمَمَهُمْ بِعَذَابٍ وَلَوْ أَنَّا أَمْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَطَالُوا رَبَّنَا لَمَنْ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ, فنتبع آياتك من قبلها ونخزى قل كل مجرب صفة فستعلمون من اصح